جاء الصلاه محبه وسرور لينا لا من كرم الايدان حبورا يا من تركت البيع والدنيا ماعا واديت ربك عبيدا وشكورا لله درك قد اجبت دعاه تسال ربك مسرعا مبرورا لله درك قد اجبت دعاه تسعى لربك مسرعا مبرورا تسعى, تسعى لربك مسرعا مبرورا جاء الصلاه محبه وسرور لينادى من كرم الاله حبورا يا من تركت البيع والدنيا معا واديت ربك عبيدا وشكورا جاء الصلاه محبه وسرور لينادى منك كرم الاله حبورا يا من تركت البيعه والدنيا يا معا وأديت ربك عبيدا وشكور